إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وقده لا شريك له أشهدون محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقابه ولا تموتون ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ورؤكم الذي خلقكم من نسر وراغبة وخلق منها دوجها وذبت منهما رجالا رجالا كثيرا ونزاءا واتق الله الذي تساءل نبيه الأخهام إن الله جاء للرقيبا يا أيها الذين آموا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلب لكم أعمالكم ويصلب لكم ذنوبكم وَمَدْ يُحْكَ بِالْمَيَهَا وَنَصْرُ لَهُ وَفَقَضِ فَالَذَ فَلَذَهُ عَظِيمًا أَمَّا ذَعْمَا إِنْ أَطْبَقَ الْحَدِيثِ مِذَاءُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْتِ هَذْ مُحَمَّدِ صَوْضَ اللَّهُ عَلِهُ وَآلِهِ وَالْسَلَّمِ وَصَرَى الْأُمُورِ مُحْتَفَةُ الْهَدْتِ وكل مُحْتَف وبعض <تصفيق> فوروان اليوم إن شاء الله الأحزاب السياسية لا تنسل الإسلام الحق هذه حقيقة ثالثة لم يرى حتى <تصفيق> الذي صاف شعره الشعارة الإسلامة. لا تنسلوا أي إسلام الحق لا نقول هذا اختراء عليه ولكن نقول هذا نقول هذا حتى لا يُفتَرَ على الإسلام باسم هذه الأحزاب وحتى لا يُنسَب لا يُنسَب للإسلام شيء ليس منهم ليس من دين الله سنفرض والأدلة من تصريحات هؤلاء وبها ننذرك هذه الحقيقة فيكسيني في هذه العجالة أن أشيرت إلى أخطر المساكة التي دعت إليها هذه التي ترطع مرارة الأكلام تهديد الانتخابات ويطراقب الأصل الأصيل من هذا الجيل والترطب ف... الأحزاج العلمانية والليبرالية والاشتراكية لا تتدعي الإسلام بل تصرف خراحة بفصل الدين على الدولة فلا قطورة منها على الإسلام من هذا الجانب أن لا تنسي إلى الإسلام كفرها أو مبادلها الكفرية. ولكن ولكن كل القطورة أن يبدل دين الإسلام باسم الإسلام هذا هو الأخصر ف... ليس الغرض من نبي الخطبة ليس الغرض من نبي الخطبة الدعوة إلى نفرة حذب على حذب أو إلى نصر في الأحزاب العلمانية حاشا لله على الأحزاب التي تبدع الإسلام بل الغرض كما بينت أن نجرد أدين الإسلام من أن ينسب إليه شيء ليس منه بس هذه الأحزاب وفي أخطر نتائل الألعقائج فهي جاء في البرنامج الانتخابي تم حزب الحريه والعداله الذي يمثل حزب الاخوان المسلمين في موقع من الرسمي على الانترنت في الباب الثاني من البرنامج من, البرن من البرنامج ضمان الحريات والاصلاح السياسي ثم قالوا يفعى نوابخ الزنا إلى نوافذ ضمان وتحقيق الفريات والحقوق الأساسية لكل مصري ولكن لا زنا عنها في أي مجتمع متقدم وفي إطار منظومة القيم الدينية الأصيلة فضلاً عن الخريات السياسية والاجتماعية التي لازنا عنها لممارسة الفقوص والارتقاء من المجتمعات ثانياً نعم نازلنا في ثلاثين وفي مخدمة هذه الخريات والفقوص خرية الرأي والتعبير خرية الرأي والتعبير وتشكيل الاحزاب السياسيه والجمعيات الاهليه والاستماع والتظاهر كما مطلب لي مختصر العمل النقابي والعمالي والعمالي ونامت والذي والجماهير والانتخابات الحره الشفافه الى ان طالبوا وصنعنا على ذن التشريعات الضامنه للحريه بكافه اشكالها وهذه خطيره لما ياتي بعد ذلك وتضمينها بمنهج الدراسيه وتعميم وتعليم نشرها بكل وسائل الاعلام المتاحه وكذلك منابر المساجد والكنائس ثانيا وهذه الهدف عدم التمييد بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس الدين عدم التمييد بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس الدين يعني لا فرص عندهم بين وظلم ونصرانه في الحقوق وفي الواجبات. هذه ثالثة الأفاسة وقالوا تأكيداً هذا الأصل الكفري تحتبن رعاية حقوق المواطنة وصيانة الوحظة الوطنية نحن نؤكد في هذا الجانب على ثروابتنا التي نرهاها ونبع إلى حمايتها القوم لا يعني لا يعني يخفون معتقدهم بل يتكلمون بكل صراحة أن هذه تمثل أستوابت أن المصريين مسلمين أو مسيحيين هكذا نسيج وطني واحد متلاحم ومتكامل وهم متساوون في كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات المسلم والنصراني الذين يسمونه مسيحي كلاهما سوا في الحقوق وفي الواجبات هكذا يختارون على الإسلام دون تبييز أو تفريط وعليهم جميعا رفض الظلم الواقع عليهم <تصفيق> الناسات المواطنة المسواء التامة أمام الدستور القانون بين النصارى والمسلمين أن حرية العقيدة والعبادة حقوق يكفلها الدستور والقانون ومن قبله ما شريعة الإسلام وذكاذبون على شريعة الإسلام على الإطلاق لا هناك حقوق للنصارى لكن ليس على الاطلاق كذلك ليس على التبادل المتساوي مع المسلمين تماما تماما ثم قالوا هذه تؤكد فوتقدهم ولا يجوز حرمان اخواننا المسيحيين من حقهم العادل في بناء الكنائس مع وجوب ايجاد حل سريع وعادل لمشاكل الكنائس غير المرخصة طيب هذه أمثلة يخيرة من برنامج هذا فيذ الحرية وعدالة الذي يمثل الإخوان المسلمين دعوة صريحة إلى مساواة وأقوة وحرية الأديان بين المسلمين والمصار ما البرد بينهم وبين الحزب الوطني الذي كانوا مكفرونهم قبل هذا بنحو هذه الأمور وجاء في شعار الحزب على مواقع الكارك مصر أولا ودائما مصر أولا ودائما هذا لفظ شركي يتناقض مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله لأن الأولية المطلقة لله عبد الله وعنده لن يشارك فيها أحد من خلقه الله هو, هو الأول هو الآخر وكذا الديمومة المطلقة لا تكون إلا لله وحده فسبحانه الآخر لن تبعون شيء كيف تكون غير أولا ودائما هذا لا يكون إلا لله لا يكون إلا لله وحده وفي الشعار رسموا أو صوروا صور أيدي متلاحمة <تصفيق> يعبر عبر عن ايدي رجال مع ايدي نساء حريم وهذا يعد ترسيخا لطريقة الكفار في ترسيخ مبدأ الاختلاق بين النساء والرجال تحت مسمى حقوق المرأة تسوية المرأة كما سووا النصارى بالمسلمين يريدون تثوية المرأة بالرجل وهذا وهذا كله من شريعة الكفار ليس من شريعة الإسلام وجاء في البرنامج السياسي حزب النور الذي يدعي الثلاثين هنالهم قالوا هكذا أيضا من مسلمات وثوادت حزبهم ضرورة تحقيط الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية لا يستويان كما سيأتي بيانه الديمقراطية ليست من الإسلام ولا يمكن أن تحقق في دمج الشريعة الإسلام لأن تحقق الإسلام أفضل وفرع وذلك بضرورة ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحداث سياسية وكفالة فرية الأحزاب في ممارسة نشاطها في ضوء الانتزام بالدستور وثوابت الأمة يعني هذه كلمة كمان صال جرّل لما مرش العيون ثوابت. ثوابت الأمة بعد هذا الكلام أضاعكم ثوابت الأمة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر اتخابات فرّة مباشرة ونبيعة وكذلك فرّية الشعب في اختيار نوابه وحكامه ومن يسوس أمره وكذا كل يذبون هذا إلى الإسلام ويأتي التعليق في آخر الكلام إن شاء الله. وجاءت برنامج فزّ الإصلاح والنهضة وهو أحد الأحزاب اللي يترفع شعار الإسلام أيضا وعلى شعار الحزب خرية هوية عدالة اجتماعية قالوا في إن حزبنا وحزب مدني حتى ما قال بحزب المسلم أنهم ينسبون أنفسهم إلي, إلي, إلى إسلاميين وحزب مدني يحتضن دون تميز جميع مواطنين بغض النظر عن الجنس والدين والمعتقدات يعني أعتقد ما جزت وذن لا يمنع هذا من الاتمال إلى فلس خلال هذا من الإسلام هو يفعى لإيجاد الأرضية بين كافة القوى السياسية في مصر عبر تأسيس دعاء الدولة المدانية التي تحترم مبدأ سيادة القانون والدستور إلى آخر ما قام مع ذكر احترام التعددية الذي هو من شريعة الديمقراطية الكافرة وعدم التمييز وعدم التمييز بناءا على الدين ترتيخا وتأكيدا لا تمييز عند هذه الأحزاب على ميزان الدين الكل سواعدا المسلم والنصران لا فرق وجاء في بيان مجلة الأظهر أخو بيان الأظهر منصوك مجلة الأظهر في عدد شعبان العام الثاني والثالثين قاضي الأربعة من, من هنا نحن نعلم نحن المستمعين على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة أيضا ينصبون هذا الذي سيأتي ذكره إلى الإسلام والإسلام منه جريب أولا دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمل على دسطور ترتضيه الامة لا يرتضيه الله دسطور ترتضيه الامة ما صاره يرتضيه الله دسطور ترتضيه الامة الامة هي الحاكمة في شبيعة الديمقراطية لدي الله الذي يحكم عندها ثانيا اعتماد بالنظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الخر المباشر وقالوا تلبيثاً وتذيثاً وتزويراً الذي وصيغ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية هذا كاذب على مبادئ الشورى يأتي بيانه بما يجمنه من تعددية أو من تداول سلمي للسلطة ثالثاً هذه خطيرة أيضاً الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية الفكر وضع طلاق الحريات والسل يقول ما يشاف دون أي تحاكم إلى شريعة الكتاب والسلم هذه أمثلة يثيرة وما لم نذكره أكثر لكن لا أريد أن أطيل عليها. من تصريحات الأحزاب والمؤسفات التي تدعي أنها التي تدعنا تريد تطبيق الإفلام وتطالب بتطبيق وتحكيم الشريع الإفلامي نجرب مطالبه فقط فإذ بها في واقع أمرها تناقض اصولا وثوابتا في شريعه الاسلام وحتى لا تظنون ان غير احزاب تختلف كثيرا عن الاحزاب العلمانيه الليبراليه الاشتراكيين نذكر مثالا واحدا من برنامج ايركي احد ذي لنرى الطوارق بينها أنه لا فرق بينها في التصريحات فجاء في أهداف الحزب التحالف الشعبية الاشتراكية أحد الأحزاب الاشتراكية التي أنشئت بعد الثورة المشؤومة في موقعه الرسمي على الإنترنت إن حزب التحالف الشعبية الاشتراكية يولد من رحم الثورة ويتسع لكل القوى الديمقراطية التقدمية واليسارية والاشتراكية التي تناضل معا من أسل الشعارات التي احتضنتها الثورة وهي التغيير الخرية والعدالة الاجتماعية والكرمة الإنسانية وهذه نفس الشعارات التي نطعها حذب الخرية والعدالة وحذب الإصلاح والنهضة خرية هوية عدالة اجتماعية ما معنى خرية عندهم؟ ما بيّنوه في برنامج حزين أي خرية الانتقاط خرية الكبر بين الأديان الإسلام والنصرانية هذه الخرية التي يرفعوها شعرها ويبذلون الأموال من أجلها الآن ويعرضون مؤتمرات من أجلها التسوية بين دين الإسلام والنصرانية في الحقوق وفي الواجعات والالكتما brd وأما العدالة الاجتماعية فكانوا من قبل في بداية نشأة شد قبل الثورة الأولى يدعون ال الاشتراكية 900 العدالة الاجتماعية فكانت العدالة الاجتماعية عندهم كانت العدالة الاجتماعية عندهم هي الاشتراكين ومن أجل هذا ألف سيد قب كتاب كتاب العرب الاجتماعي ليرصخ مبدأ الاشتراكية مثل هذه وكذلك كتب محمد الغذاري كتابه الاشتراكية في الإسلام وبنحو هذا نشر حصلوا بنا في عدة سقن ومجدات مقالات لترتيح مبدأ الاشتراكية في الإسلام هذه العدالة الاجتماعية عندهم قديما والآن تغيرت قريمة لتتوافق مع الديمقراطية وكله ليس من الإسلام ليس من الإسلام ليس <تصفيق> ثم ذكر في حالة الاشتراكي أربعة مبادئ نأخذ الرابعة منها المتواطق مع مبادئ الأحزاب الإسلامية في مناقبة الإسلام النضال من أجل دولة مدنية لا دينية من أجل دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية والتأكيد على فصل الدين عن السياسة والتصدي لجميع صور التمييز على أساس الدين كما جاء في ميثاق سزب الحرية والعدالة وكذلك سزب الإصلاح والنظم القضاء على جنيه صورة التمييذ على أساس الدين لا فرق أو الجنس أو, أو العقيدة والنضال من أجل حرية الفكر والتعبير والإبداع كما جاء في ميثاق الأفر حرية الفكر وحرية الرأي ولو تأمننا هذا البلد نجد أن الفرق بينهم وبين البن المبتوح بحزن الإخوان المسلمين كلمة أو عبارة, عبارة تأكيد فصل الدين عن السياسة فقط وإن لم تغتر منيطات الإخوان ولكنهم أكدوا عليها بعبارة أخرى في قولهم الدولة المدنية أي التي تتحاكم إلى الديمقراطية إلى التعبدية الحزلية وخريت تكوين الأحزاب وإن كانت مخالفة لإسلامك وهذا هو معنى الدولة المدنية الديمقراطية فكلاهما يطالبون دولة ديمقراطية مدنية لا يطالبون الدولة الإسلامية آه فالإخوان وحزب النور والحزب الاشتراكي الذي يسمى حزب التحارب الشعبي الاشتراكي وغيرها من كافة الأحزاب الليبرالية والعلمانية والشيوعية اتفقوا على هذا المبدأ المناقض لعقيد التوحيد دولة مدنية ديمقراطية تتحاكم الى الاغلبية الشعبية والتعددية الحزبية لا تتحاكم الى الشريعة الثالثة وسأوجد اهم المسائل المأخوذة على برامج هذه الاحزاب التي ذكرنا انسلة منها ثم نزيلوها بميزان الشرع السكين بعيدا عن الأهواء والسياسات الكاذبة أولا حكم المساواة بين المسلمين والنصارى في الحقوق والواجبات وعدم التنييز بينهم على أساس الدين ثانيا خرية العقيدة وخرية العبادة دون قيود ولا شروط ثالثا حكم بناء التنائج للنصارى رابعا حكم ديمقراطية والانتخابات وتفسيك الأمة إلى أحباب خامسا حكم إداء الرأي عبر التظاهر والثورات وأقول هذه المفائل في مجملها مستقام المبادئ الماسونية والصيونية لا تمت إلى الإسلام بصرفة بل إن الإسلام يحرمها ويكفت من يعتقدها ويدين إلى الله ببعضها من يعتقد بعضها ويدين إلى الله ببعضها كما سيأتي بيانه فلو أطلق العلمانيون لما تعجبنا ولكن خطورة تكن في أن يعلن بها ويدعو إليها من يدعي أن يمثل الإسلام والأخطر الذي يدعي أن يمثل منهج الثلاث هذا هو الأخطر. ولقد نظرت في برامج الإصلاف الديني التي أعلنتها هذه الأحزاب الإسلامية يعني أظهر بشيء يشفع لها فلم أجد منهم إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى أهم أطل من أصول الإسلام والإيمان هو الله سبحانه وتعالى والتحذير من ضده هو بالله سبحانه فلم أجد إلا الدعوة إلى إصلاح الأخلاق والمعاملات والحق لا تعمير الأرض بالصناعة ونحونا مما يوافقنا عليه أو مما يوافقنا عليه الأحزاب العلمانية في الجولة والنصارى لا يخالفهم جهاز فلم يسلم برنامج والإصلاح الديني من تهداء عواطف النصارى والحرص على عدم جرح مشاعرهم بالتحذير من الشرك الأكبر في العبادة والذي غرق فيه النصارى إلى أم رؤوسهم سأقوله ربا على هذه المسائل إن دينك إسلام ارتباب الله سبحانه دينا لعباده منذ أن خلق البشر وإلى أن تقوم الساعة كما قال عبد وجل إن الدين من الله الأفلاف وقد بعث الله عبد وجل الرزم الجميعا بهذا الدين دين الأفلاف من, الدين من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء الرسل أرسلوا بالإفلام وهو الذي يبنى على عقيدة موافدة ويتوحيد الله وإفراد وإفراده بالعبادة مع اختلاف شرائع الرسل أبواب العبادات والمعاملات فلكل جعلنا مشرعة ومدهاجة وكانت شريعة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم هي الناسخة لكل الشرائع السابقة فلا يجوز لأحد أن يتعبد إلى الله في زماننا أو بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بشريعة موسى ولا بشريعة موسى عليه وسلم فلا تصحه مقولة الأديان السماوية الثلاثة إنه ودين سماوي ودين إسلام وأما اليهودية والنصرانية فليست دينا سماويا بل هما هم اخترفته أي دين أحبار اليهود وقصاوثة النصارى من التحريف والتبديل لكتب الله وإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ينقنون إلى أربعة أقسام القسم الأول المحاربون الذين أعلنوا حرب على الإسلام والمسلمين والكاملون الذين لا هدنا لنا معهم ولا العهد فهؤلاء تجهبوا مقاتلتهم عند توفر القدرة والتمكين حتى يدخلوا في الإسلام أو يبقوا على دينهم مع إعطاء الجزية وهم صاغرون لقولي عز وجل قاطروا الذين لا يؤلمون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يزينون دين الحق من الذين أوثوا الكتابة حتى يعطي الجزية عن يده ومصابرون القطم الثاني أهل الزمة وهم الذين يعيشون في بلاد الإسلام بعد أن ارتضوا أن يبقوا على ذنههم مع دفع الجزية المقررة عليهم ومع الاتزام بالشروط المقررة عليهم من قبل إمام المسلمين وفي مقابل هذا تخفض دماؤهم وأموالهم وأعراضهم لا يجوز أن تعدي عليهم ولكن لا يجوز أن يقال أنهم إخوة لنا ثالثا أصحاب العهد والأمان الذين دخلوا بلاد الإسلام بعهد وأمان فهؤلاء أيضا معصوموا الدماء والأموال إلى أن يخرجوا من بلاد الإسلام رابعا أهل الهدنة الذين عقد معه إمام المسلمين هدنة لترك القتاب فلا يجوز تطف هذه الهدنة إلا برذن إمام المسلمين والشاهد أن النصارى الذين يعيشوها في بلاد الإسلام نحو مصر ولهم زمة فهؤلاء معصوم الدماء والأمواب إن دفعوا الجزية فالمقررة عليهم وارتدوا أن يدخلوا تحت الشروط التي يشتركها عليهم المسلمون والذي منها عدد جواب إحداث بناء كنائس لمن وهذا مما اشترطا غضر رضي الله عنه على النصارى في القدس لما فتحها مع عدم جواب إظهار شعائرهم على الملك إلى آخر الشروط التي ليس هذا مقامه والاستفاء له وفي كل الأحوال لا يجوز أن يقال عن النصارى إنهم إخوان لنا ولا يجوز أن يطلق عليهم لفظ مسيحيين أن الله لم يسميهم ذهابا بل سناهم نصارى هم يحبون أن ينتسبوا إلى المسيح عليه السلام تثريثاً وتمويهاً والمسيح عليه السلام دريء منهم ومن مؤتقدهم لأنهم جعلوا المسيح هو الله أو جعلوه ابناً لله أو جعلوه ثالثاً ثلاثاً فقد الله على أصحاب هذه الأقوال الثلاثة بالكفة لقد كفر الذين قالوا ان الله والله هو لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه الى اخر الايه ولن تتم شمال ان شاء الله